Book 2 Njuzet ekater 24 24 Takim Mawعد Mawعد Teiku autobusi Hel fateke mawعدulhafilə? هل فاتتكم الحافله؟ تكام برتوني جسم اوره لقد انتظرتك نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه سكت زلول من ذاته الا يوجد معك هاتف جوال الا يوجد معك هاتف جوال يُكْرِت في فِي المرة القادمة الْقَادِمَةَ في فِي المرة الْمَرَّةَ خذ هِرِنْتِيتِر نَمْنِي المرة خُذْ سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ الْمَرَّةَ الْمُقْبِلَةَ خُذْ سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ مظله مطر المره القادمه لتاخذ معك مظله مطر المرة المقبله عندي اجازه من العمل غدا انا غير مرتبط بشيء غدا هاتوتو تاكو مينيسا دعنا نلتقي غدا هلّا التقاينا غدا مدين كيش نيسا سموندًا معذرة لا أستطيع لقاءك غدا معذرة غدًا غير مناسب بالنسبة لي أكن دوني بلانك توفون دي آف؟ هلّديك خططًا مسبقة في نهايه الاسبوع هل لديك مخططات لغطلة الأسبوع؟ ابوك لن تشمن دو انك مرتبط بموعد ام انك مرتبط بموعد بربوز اي تتاكويمي نو نلتقي في عطله الاسبوع اقترح ان في عطله الاسبوع Ашкоој про пикник? Линоком биузихаа? Линоком биузаа? Аш којњ на плаш? Хала, сафарна или шока? Ала сафарна или шо? Аш којно мал? Хала, сафарна или ђибал? Ала, сафарна или Povi të të marrë në zyrë. Se ati li a khudhaka minal maktëp. Povi të të marrë në shtëpi. Se ati li a khudhaka minal menzil. Se ati li a سآتي لآخذك من محطة الحافلات سآتي لآخذك من محطة الحافلات